صار الاسعواني يا لا ال... صوتك صوتك صار الاسعواني يا لا اله صار الاساس صار هي جوابك بعد روحي يا ليلى يا ليلى وارى الاساع وراني يا ليلى كل احزاني صار الاساس صار يا ليلى كل ماذا سوا ان اجي والغمي والدمع اجي مخزونا قد في ذا اجي جوسك بو يوم العشان صار الاسى صار ابعد ال... روحي يا ليله الاحزان علماء وياكم قاموا يفتخرون بالخدمة هاي صار الاساء يا ليلة الاحزان المرحوم ابو امل الربعي عيناي رهن الدمع فالصبح يطفي الشمع في ليل باوع مو باوع صار الاساس صار ال... بارك الله بك يا ليله الاحزان عيدها عيدها عيدها صار الاسى عنواني لم تبقى غير الليلة لم تبقى غير الليلة فالصبح وبدع الصولة على أشرف الملة رمز العلا والشان صار الأسى يا ليلت <تصفيق> <تصفيق> يا ليلت هي هي هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه رأس السيف طيل مقطوع حار الرضيضي يا مفخر الناس و ان صار الاساس صار هي فدوة للاصوات ما شاء الله ما شاء الله بارك الله, الله. الله صار الأساق عجبت الوفاة عجبت قومي إلى العباس المرهى في غدا بين الأرجاس يبقى فوق الترباني صار الأساء الله لأخر سلسانك إن شاء الله يا ليلة صار الأساء عنواني بارك الله بك صار ال يا ليلة مرحوم أبو أمل الرباعي صبح الرد خادم خادم خادم مرنون قومي إلى الغباس المرهف الإحزاس غدا بين الأرجاس يبقى فوق التربان صار الأساس صار ايه ايه بارك الله بيك بارك الله بيك صوتك صوتك, صوتك صار الأساء شوية رجعوا لي بعد روح شوية رجعوا لي سووا مجال نفسكم صبح الرداء يشرقه من لا غادي تسرق غصن الرسول المور غصن المور سبط الرسول الثاني صار الاساس صار ال... بارك الله فيك يا ليله فارى الأسى ويا رجع لي وراء بويا نجال سوونا باسمه شوية ويا رجع لي وراء ويا رجع لي وراء في الوارى شوية رجع لي وراء ليل يا زينب ليل الأسى يا زينب الأسر منه أصعب اذ خدروا الحورى يسليف اذ خدروا الحورى في محفل الطغيان <تصفيق> صار الاساء ما شاء الله <تصفيق> يا ليلة ما شاء. ما شاء الله ما شاء الله اللهم القاسم يا رمل واستوفي منه قبله فليبقى هذه الليله, فليبقى هذه الليلة يا رن لا تفل وجد صار, صار الاسى يا ليل يطال قومي للاكبر وابكي هدا بعن احمر فالصبح ينذر بالشعر فالصبح ينذر بالشعر للفارس المطعان صار الاساسار حق الشباب عالشباب وي صار الاسى صار الساعه وراني يا ليل عبداني اليوم يبدو القاسم بدرا بنور باسم لكن غدا فضل لكن غدا فالظالم يردي فخر الشباني صار الأسع عنواني صار الأسع عنواني يا روح الحسين المقلى اصبح عقل المسلم من هول ابى يستلهف فهو اصل الايمان صارت اساع وراني يا لي صار الاساء عنوان بارك الله بيك صار الاساء <تصفيق> عدس بطن يا بقا شغلها فالناس مخ من قوله وياي هاي من الذله اي بعد بعد بعد وهي الأسير <تصفيق> هاي هات لم يركن للعدوان صار الأساء عدواني يا ليلة صار الأساء <تصفيق> خادر خادر يا ليل يا ليل هالس بقو ابقى شغل فالناس ما منهم قوله هي هات, هي هات, هي هات. إيه إيه بعد مره بعد روحي هي هات من لم يركن للعدواني لم يركن للعدوان